لأن أحمده والسعيد والسلطور نعود بالله من شرور المتوسع والسيئة بعمالنا من يهدي الله وفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله أعيد الله وحده وشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لما بعد فأستهدئي هذا الدرس في ملاحظة جوهضة عالية وهو أنني أقر المستوى وحشان أنني أقر المستوى لأن المستوى يقريب كيف أقره فأقول اخواني يعني أنا أسته أستهلو أم ينال كل واحد حاضر في هذا المجلس مؤنته من العلم ف يعني عامة الناس يعني لا يحسنون القراءه والكتابة فأنا أناقش لهم عموما الأحكام فاقول ولا ولا ولا, ولا من الحكم وطلب العلم لا بد ان يحضر ايضا اناثه يعني يقود الاجتماع كما جاء في الحديث في بلد ذكرته في بلد حسان هذه او الانسان يحضر كثيرا لكن يعني فضلا من هذه المجالس ان الله عز وجل في بلاء عظيم يوم القيامه او في وجل الدربه على الاستماع الى العلم راح يتدرب معه على ربما في الدرس الاول يعني يجيب اسلوب شيء صعب ثم في الدرس الثاني يبدا يتعود شيئا فشيئا أقول الدربه ان شاء الله تبدا المستمع ان صار يتعود على لغه العلم فيتعود على العلم وفي هذا قصتان طارئتان يعني اقصهما على جناح اسره قصه اولى تتعلم بعالم علماء اللغه الكبار وصار مرجعا من مراجع اللغه هو الشيخ خالد هذا الشيخ كان يعمل في جامع الازهار قديما وكانت مهنته اصلاح الصور هي ففي جاء من يا أحد فسقط المصبع فسقط زيته على كراسة أو على كتاب فوقع طالب فيه موقع عظيم يا جاهل يا ديفي يا ديفي فالرجل يعني تحمل في صدره شيئا عظيم فعزم من يومها الا ينشغل بإصلاح الصوت وأن يطلب مدعيم وكان عمر في عندما بدا طلب العلم 96 سنه عمر هذا يعني يدل على انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم بالتعلم فالمسلم اذا عزم ان يتعلم فانه سيتعلم باذن الله تعالى فبدا عمر العلم وهو في سن ال والثلاثين وصار اماما من ائمه اللغه على هذه عندي دونه ما نقول نس والا بلغه الجزائريين القصه الثانيه التي تكون حافزه لاخواني خاصه اللي راهم في باب السن واللي ما عندهمش تخصص في الشريعه الشيخ الشيخ عطيه Zamenem طويلا na grodzie, w którym stał w muzeum w Mezidie Nabawi w mieście Nabawi, في مهنه ممرض w من مصر الى المدينه حتى ممرض na na فالتدم الله من اجل تلاميذه بل خلفه في درسه في المسجد النبوي نعم ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبقى دائما في كتاب الوقود من موقع إمام مالك ونتباكر اليوم باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل بعد عدا امبينا المصنف رحمه الله تعالى ما ورد في اوقات الصلوات كلها ثم بين وقت الجمعه شرع في بيان مقصود فيه وهو غروب الشمس وقد قال ابو يحيى رحمه الله تعالى وقال ابو بكر اكثر هذه ابو بكر بن العربي رحمه الله ان عقد الامام مالك لهذا الباب يعني لماذا عقد الامام مالك هذا الباب عقده لنكته وذلك يبين بان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهما اصنان في اللغه العربيه يحتج بثلاثه نبات اللغه العربيه كان لا يريان بان دلوك الشمس هو ميلها او زوجها او ميلانها تبت السماء وهذا في قول الله جل وعلا اقام الصلاه لدلوك الشمس الى كان مشهودا فهذه الايه تناولت اوقات تناولت الخمس في الحالات وتناول اوقات الصلوات الخمس في حال الضروره والمشقه ارجو ان تنتبهوا اما اوقات الصلوات الخمس في حالة العاديه فورا والميل له أول وله أثناء وله آخر فما دام أن الشمس تحركت في كبد السماء أي مالت من كبد السماء يعني بعدما كانت طالعه من جهه المشرق ثم توسطت قبل السماء وفي هذا التوصل تبقى مدة كما ذكرنا في الحلقات السابقة حيث يتوقف تقلص الظل يعني الظل ما يزيدش شي يخص يبقى وهذا ما سميناه أو ما يسميه أهل العلم الفي في الزوال بعدما تدد حرك الشمس من كابل السماء هذا هو الزوال أو ميلوها كما قال عبد الله بن عمر فإذا هذا الصلاة الصلاه عند الدلوك هي صلاه الظهر وهناك صلوات اخرى اثناء الدلوك لان الذلول وهناك صلاه اخرى اثناء الدلوك وهي صلاه العصر وينتهي الدلوك بمغيب الشمس وبغروب قرص الشمس وعدم رؤيته في الغروب في هذه القراءه ياتي وقت صلاتين اخرين الاولى صلاه المغرب والثانيه هي صلاه العشاء وهو الوارد في قول الله تعالى وغاص في الليل وهو اختلاط الليل بغمته ولكن يمكن اللي الليل بغمه لان من خصائص الليل وجود علا به اختلاط ضوء بداية الليل بظلمه الاخير ثم جاء البيان للصلاة الاخره وهي صلاة الفجر وذلك بقول الله تعالى وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا سيأتينا بان المقصود بالشهود هو شهود الملائكة لأن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة الليل ملائكة من بالليل وملائكة بالنهار ملائكة النهار تأتي في الفجر فتشهد الصلاة مع المسلمين هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا هم الملائكة موكلون بكل شخص كل شخص نوبتين يتنوكوا عليهم الملائك مرتين في اليوم نوبة تحضر في الفجر والنوبة تحضر في العصر كالفجر يسجل الأعمال من صلاة الفجر إلى الى إلى العصر فإذا حان وقت العصر جاءت ورقه اخرى واستلمت المهمه فيسعد الذين كانوا فينا في النهار ويرفعون الاعمال وياخذ بدلهم الذين جاؤوا في العصر فيكتمون الى الفجر وهكذا هذا هو معنى قول الله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فسبب اتيان الإمام مالك بهذه الاخرين عن ابن عمر وعن ابن عباس باعتبار انهما اصلان في اللغه العربيه ليبين بان المقصود بالدلوك هو زوال الشمس وميلها عن كبير السماء قلت بين الإمام مالك رحمه ما الله تعالى في هذا الباب اصلا من أصول الفطر وهو ان الحكم اذا تعلق باسم له اول وله اخر تعنى الحكم بأوله أن الحكم إذا تعلق باسم الله أول وله آخر تعنى بأوله هذا القعدة مختلف فيها وكنثيرها للدنوك اول أول وقت وهو سقوط الشمس أو ميلها عن قبة السماء وله آخر وهو غروب الشمس في رأي فبماذا لا يتعلل الامر يتعلل فنقول ان ادلوه المقصود به هو ثواب الشمس والله وقت الظهر هل اهل العلم الصلوات في الحالات العاديه خمس كما ذكرنا وفي حالات الضروره والمشقه ثلاثه او اربعه الوقت الاول الذي لا يتعين هو وقت الشفق هذا الوقت لا يتغير صفاء او حراره سواء كنت مسبعا او كنت حاضرا سواء كنت مريضا او كنت صحيحا سواء كنت محاجا او لم تكن محاجا فوقت الفجر واحد يبدا من طلوع الفجر الصادق وينتهي بالاسفار جدا وذلك قبل طلوع الشمس فاذا ضاعت انتهى وقت الفجر هذا الوقت الأول الوقت الثاني الذي قلنا انه من أوقات الضروره والمشقه وهو وقت الظهر والعصر معا نرجو ان تنتبهوا جيدا وقت الظهر والعصر معا في وقت الضروره والمشقه يصبحان في وقت واحد وذلك بان يقدم صاحب الضروره او صاحب المشقه ان يقدم العصر فيصليه في وقت الظهر او يؤخر صلاه الظهر فيصليها مع عصرها وهذا ما يسمى بجمع جمع التقديم او جمع التأخير وهذا متى يكون يكون في السفر ويكون في المطر ويكون في المرض ويكون ماذا عند قيام الحارج إذا كان عندك حارج معين حارج حارج يعني تتحارج جلت لك أن تجمع الظهر مع الرعاق ومثال الحارج أن يدهل الجراح في وقت الضوء والعملية تدوم أربع ساعات أو خمس ساعات فماذا يفعل الجراح؟ لا بد أن يصدي العقر معضر يقدم العقر إلى وقت الضوء يعني أنه لا يفعل ما يفرك المريض على المريض على طاولة الجراعة ويذهب للصلاة ويرجع هذا فيه ألفه ومشاقة كبيرة وفيه خطر على المريض طالب طالب يدخل امتحانا وهذا الامتحان مدته ثلاث ساعات واربع ساعات ويدخل في وقت الصبح ولا يخرج منه إلا عند المغرب أو بين المغرب ماذا يفعل؟ يجمع العصر مع الصبح وهكذا يفعل مع المغرب والعشاء الذي هو الوقت الاخر إذا عندنا الوقت الفجر تغير عندنا الوقت الثاني الذي هو وقت المغرب ووقت العصر والظهر وهما في هذه الحاله في حاله مشقه وضروره يصيران في وقت واحد اما ان يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر واما ان يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر وكذا تفعل الحائض او المفساء اذا ظهرك في وقت الصلاه الثانيه انتبه اذا طهرت الحائض او النساء في وقت الصلاه الثانيه قبل ان يخرج وقت الصلاه الثانيه وشو هي صلاه الثانيه عنا طهر العصر المغرب والعشاء العشاء فلولا ان امراه كانت حائضا وطهرت قبل ان يخرج وقت العصر فماذا يلزمها يلزمها ان تصلي الطهر والعصر لماذا لأنها من اصحاب الضرورات وكذا لو اقاموا في اخر وقت العشاء فانها تجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء في وقت العشاء ولا يكفي بصلاة واحده وتقول ان وقت الاولى قد فات سمي هذا هذان الوقتين بوقت واحد في حال الضروره وفي حال المشقه قاموا بهذا الصلاه لدلوك الشمس قلنا ان دلوك الشمس وغيرها والمقصود بهذا الطرف من الآية الظهر والعصر يصير وقتهما عند ضرورة واحدة وأن وقتهما وقت ميل الشمس الظهر في أوله والعصر في أثناءه. وقالوا تعالى غص الليل إلى غص الليل معناه دخول ساعة الغص والغص هو عروه الشمس ودخول الليل. وبه يدخل وقت المغرب وهو وقت المغرب العشاء عند الضرورة كما ذكرنا وهو عند غير الضرورة وقت العشاء يقوم أو يطفل بعد خروج وقت المغرب ويكون فيه الغسق وهو قمة الليل ثم قال وحدثني عن ذلك عن داود بن فصين قال اخبرني مخبر ان عبدالله بن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الليل يعني اذا تمدد الظل وغثق الليل اجتماع الليل وظلم الليل قولوا فاء الليل اي تحرك الظل وفي هذا الاسماء اراه يقال له داوود بن الحسين ورد في بعض النسخ داوود بن الحسين وليس للصاع ولا وجود لراوي اسمه داود ابن الحسين ابدا انما هو داود ابن الحسين داود ابن الحسين لا وجود له ثروه وانما الموجود داود ابن الحسين بالصاع مسخران حسين وهذا الراوي منسوب الى ذلك اميه لانه كان عودا ل عمل بن عزمان بن عفان رضي الله عنه وهو مختلف في توسيعه قال ابن داود بن المديني عجيب المديني رحمه الله حديثه عن مقيمة منقرة ومنافين وانتبه لماذا أقول هذا لأنه في اسمك حتثني قال مالك عن داود بن المسيح قال اخبرني مخبره قال أبو داود علي بن مدين أحدثه عن عكرمة من ذي قال أبو حافل الرضي الإمام عوف لولا ان مالك روى عنه لولا أن مالك روى عنه دليل كحديثه وعذر واحد على مالك الروايه عنه قال الحافل من حذر رحمه الله ثمة في التقرير ثقة إلا بعكرمة روميا رأي الخوارج انتهى وذكر الخضر وغيره وغيرهم انهم الرواه السته له في البخاري فرد حديث كما يقول اصحاب الشرع فرد حاجه ولا فرد صبار ولا فرد بيضه فله فرد حديث في البخاري يعني له حديث واحد وهذا الحديث من رواية مالك عنه وهذا في كتاب العرايا وانما احتج او ذكر او احتج به في البخاري فيه او ذكره في صحيحه لأن حديثه له شواهد أخرى فالمقصود أن البخاري إنما روى عنه في الشواهد وليس في المصور هذا الراوي داود بن الفصين في رواية ذلك عنه قال أخبرني مخبر عن عقيمة أو أخبرني قال داود ما قال أخبرني مخبر أنه عن الله بن عمس الصواب يا أخواني أن المخبر هنا jego głowa. Nie każdy, kto mu wyrzuci, wyrzuci. Jego najbardziej znany przywódcy. Jego najbardziej znany przywódcy. ان ترى ان يمكن ان تعمل حدث قال الحمد لله عبد البر وكان مالك يكنم اسمه بكلام سعيد بن مسيد في وقد صرح به في كتاب الحج وقد ذكر في التل سبب موجب لكلام ابن مسيد في علمه ومن قال بتضليل علمه وسمع يعني, يعني عبد الباقي يقول بأنه اللي قال اخبرني مخبر هو الإمام نايف على مالك يتحاشى ان يذكر اسمه لماذا لانه تكلم فيه الا انه كان يذكر وكان امتهم بانه على رأيه الصوائج في تكفير المسلمين لكن الصواب ان المخبر هنا داود بن الحسين لذلك ان الامام مالك اتفرع باسم عكرمة في كتاب الحج ولو كان يتحاشى لما ذكر اسمه زيادة على ان داود ابن الحسين قال في عكرمه لهذا هو الذي غطى عن ذكر اسم عكرمه حتى يخال منه الحديث كان الامام مالك يعرف ذلك لكنه رواه لمعرفته بحديث عبد الله بن عمر قال الحاكم بن عبد البر دائما عكرمه مولى بن عباس من جلة العلماء لا يقطع فيه, لا فيه من تكلم فيه لانه لا يوجد مع احد تكلم فيه فقد يحتمل أن يكون مالك جبنا عن الروايه عنه لانه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب ويحتمل ان يكون بما نسب اليه من راي الخوارج وكل ذلك باطل عليه ان شاء الله تعالى والذي يرهب ان قوله اخبرني مخبر انما هو من كلام داود بن حسين وليس من كلام الامام مالك لأن الامام رحمه الله تعالى nie من ان ينسب اليه هذا وهو لم يعرف اصلا بالتدريس واما عبد الله بن عباس nie ma władzy, النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي الجليل المعروف ولد قبل الهجره która سنين وكان władzy, بن هاشم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاثه ثلاث عشر, سنين ثلاث عشر سنه وهو معروف بسعه العلم فقها وحديثا وعربيه وانسابا وشعرا وتفسيرا واله علي بن ابي طالب البصر فلما توفي علي بن ابي طالب وقتل قتل او استشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه تنحى هو عن منصب وولى مكانه عبد الراهب بن الحارث سفيه رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين في الهجرة. نعم. جامع الوقود قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله. انتقل رحمه الله تعالى إلى جامع أو كتاب عدد او جامع للاوقات واستهل رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بالكلام على صلاة العصر وهي المسألة الأولى من هذا الباب وهو الكلام على صلاة العصر وادخل مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامع الوقود أو جامع الوقت لما راى من قبيح الناس لهذه الصلاه خصوصا وانا ملاحظ اخوان صلاه العصر يا اخوان يتساهل فيها الناس كثيرا انها تاتي في وقت اشغالهم وفي وقت وفي وقت اعمالهم وربما جاءت في وقت نوم بعض الناس ولهذا يتشاور عنها كثير من الناس فجاء لها رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الباب بما رأى من طبيعه الناس لهذه الصفات خصوصا حتى ان بعضهم قد يخرجها عن وقتها المستدل لها وهو يعني البياض ال ال ال الواضح للشمس انه ما فيما ثبت احنا وقت العصر يبقى وقت اختيار وفضيله ما دامت الشمس بيضاء وتكلمنا عن الخلاف بياض الشمس هل هو بياض مرسيها او بياض ما تسقط, ما تسقط عليه قلنا رجحنا ان الامام مالك رحمه وقلنا ان الامام مالك رحمه الله يرى ان البياض مقصود بوقت العفق حتى يكون وقت وقت فضيله ووقت يعني اختيار ان يكون تكون الارض والجدر بيضاء يعني اذا الشمس تحت عن على الارض تبايض تفسر الاصفر فهذا وقت اختيار ووقت فضيله للصلاه العصر وقد ادخل رحمه الله تعالى فضل غير هذه اخواتهم لكن وقت عشر ادخلتوا في هذا الباب بالفضل لماذا لان لها اهميه عظيمه وقد ورد في صحيح البخاري عن ابي المريح قال كنا مع بعيده في غزوه في يوم ذي فقال أبو عيدة بركروا بصلاة العصر. شوفوا عنايه السلف إدوارد بصلاة العصر التي هي صلاة المصطاف. كما قالوا جعل حافظ على الصلوات أنا امر بمحافظة على الصلوة الصلوة الصلاة صلوات يوما قال الصلاة المصطاف. وخص هذه الذكر لمزيتها. وأما هي صلاة المصطاف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان المقصود بصلاه العصر يصارع العصر فلا يؤتيها ان شاء قال كنا مع ابيده في غزوه في يوم في هي فقال ذكروا بصلاه العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله Dosłownie, مالك رحمه الله تعالى الذي تفوته صلاه العصر Wadza, to, يدل على جواز قول الرجل co się dzieje, to, عافانا الله وإياكم رجل يؤثر في اهله وماله فما جاء في الحديث قال الذين فتوا الصلاه العفر كانما مؤثر اهله وماله يعني جني على اهله وماله صرع وقعت جنايه على اهله وماله فماذا يقول حال هذا الرجل نشاط انه يغتم بغم عظيم يغتمها ما كما قال العلم بفخذ اهله وماله وهذا غم عظيم لا شك والغم الثاني هو بحثه عن أخذ الثار من الذي جن على أهله وماله وهذا غم ربما يساوي او اعظم من الغم الاول لأن غمك لا يرتاح ولا تجد لذة او طعم الحياه الدنيا ما دام غريبك على من يدم على وجه الأرض فالذي وزر اهله وماله لا يحصل له غمان غم فقد الاهل والمال وغم البحث عن الفاق واما في حديث البخاري حديث بورده فانه جعل فاق العقل واخراجها عن وقتها قرينه حبوط العمل وهذا اشنع فالاول مثل والثاني نتيجه وحقيقه وان من ترك صلاه العصر حتى خرج وقتها فان عمله يحفظ تعرفوا اسمعك هبوط العمل يا اخوان ليخلص صلاه العصر حتى يخرج وقتها يحفظ يحبط يحبط يحبط هبوط العمل او هبوط العمل هو زواله كله يعني لا قالك عمل لا بد ان تتوب من جديد وانتظرنا نذرا عظيما وان تستقبل ايامك التي تاتي بعظيمه الاثره وتقلات من الصلوات وانما ركزه النبي صلى الله عليه وسلم وخاصا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر دون غير هذه الذيذه واذا كل صلاه يدخل في هذا الباب على راي اهل العلم المحققين فكل ترك صلاه حتى يخرج وقتها ربما وهو كما ذكرنا شهود الملائكة هذه الصلاة القاصة الواجب على المسلم اللي يتهاون من, من هذه الصلاة لأن فيها حبوط العمل وهو أمر ليس لأي نحن نشاهد مع حدة حسناتها ونضرب الأعمال الصالحه نشاهد بتحصيل هذه الحسنات التي يضاعفها الله عز وجل بفضله من جاء بالحسنه فله عشره مثالها من جاء بالسيئه فلا يزال مثلها هذا تمام العدل وسعة الفضل الله تعالى يتعامل مع عبده بسعه فضله اذا تبحثنا الله تعالى يكتبها عشرا ويضاعف الله تعالى لمن يشاء واذا فعلت سيئه لا يكتب الله الا سيئه واحده بل ان الله جل وعلا يتفضل على عبده اكثر من هذا وهو ان من هم بفعل السيئه ثم تركها لله جل وعلا كتبها الله له حسنا عند جارك السيئه ثم عند ارادتك مباشرة هذه السيئه تتذكر الله فتخافه الله تعالى مشي يخلي الترتيبه هون وزي ما زال الله مقدر لنا كل سلبيه ولا نتيجه سلبيه لا الله تعالى يعطيك يعطيك حسن. واما ان جل وعلا يكتبها 10 الى 700 واما ان فإن الله تعالى يكتبها سيئه واحده هذا عدن عظيم لا يكون إلا لله جل وعلا لأقضاء المعلم في توجيه قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما قمتم تعملون قالوا الباء هنا سببية وليس الثماعية ما معنى؟ معنى ادخلوا الجنة بسبب أعمالها وإلى الجنة ما عملك يعني nie لا تساوي الشيء العظيم أو النعيم المقيم الابدي الذي وعده الله تعالى للمؤمنين لانها اعمال قليله جدا اعمارنا يا اخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك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 او يقرر شيئا من القرآن او يسعى لقراءه عباده المسلم وهذا فيه فضل عظيم اذا نختن بقوه هذا المقيته غير هذه نختنها بطاعه الله لأننا لم من عمرنا الا الثلث الثلث صرح في النوم والثلث صرح في الاعمال التي يقوم بها الناس لياخذوا ارزاقهم وهو طاعته وعباده تجار عليها المسلم يبقى ثلث اخوان لا بد ان نستغلهم ومن استغلالهم هو مثل هذه المجالس هنا او في غيرها من المساجد المهم ان تحضر مجالس العلم وان ترفع عنك الجهل أيها المسلم حتى تعبد الله على بصيره لان الشيطان يلحق من عباده الجاهل والشيطان يلحق من عباده المشتغل في العباده وهو لا يعرف ماذا يعبد وبماذا يعبد كثير من الناس nie są z الصلاه al to jest katastrofa. Ale pachniecie, że ci ludzie nie są z tego świata, to jest to świat, który świata. نقول وقر علي بشه سمع من من قلت لين اختبهم كاسرة لنقولوا معي شخص يقول قلوا له الله أحب الله الصمد أمني ومتأمني أمني أمني أمني أمني أمني لهذا التعبير يا إخوة هذا ليس قرآن هذا ليس قرآن لا قرآن ولا زربور ولا إيش هذه أقاويل شيطانا لهذا يقول الله إحنا نسأل استطرق ممن يضيع هذه الأوقات العظيمة جدا ولا يفرق وقتاً لحفظ صورة فارحة وصورة معها لتسلح أقلالهم يبدن معها جد احنا شوفوا بعض النساء رام دخلوا في قسم محو الاميه وبعضهن جزاقنا الله خيرا نوصفهم لما يحب الله ويضاء وكذا بعض يعني خبار سر الذين جهلهم الاستعمار الاستدمار الفيرانسي ولم لهم فرصة التعلم دخلوا في że mamy wolę, pasawamy, الحمد لله wolę, że المصحف من że الى wolę, بل ان بعض النساء mamy حفظن القران كاملا Proszę o to, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że الجسد tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w يبقى شاباً إلى أن يموت الإنسان ولهذا أنا أفكس أخواني جميعاً سواء كان طلب العلم خاصة طلبة العلم لهم سن صغار أبدل الهمم العظيم العلم وأقول بالكبار لا تتهاون بدل في البيت ومدكورة مرة تتكلم قال العلم اغتنم هذه الأوقات التي بقيت من عمرك ايها الاب الكريم الفاضل ايها الاب الفاضل ايتها الام الفاضله اغتنموا هذا الوقت الصغير الذي بقي من uħed فيما pulkarin, لكم في na ما يتعلق الكثير بعض الناس يصلي عمره كامل يصلي لكنه لا يحسن الروح وهذا علم وما تحسنش انك تجيب الامام كلها ما عشر خطاه توضا امامي باش الشوكه باش توضا باش توضا من الائمه الذين تعتقد انهم يحرصون على تطبيق الاحكام الشرعيه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بس ليش جيب الامام كله أعرض الزارك وشيء هذا؟ أئفاً وفائماً ان أن أقول أفضل جهداً لتتعلم اجعل أي سبب مشروع لتتعلم قلوا يا الإمام الله ما كان صويراً سأكلوا هاي وهاي أنا أنا صباطك مهم ويعلم عنه قلوا يا شيخاني ما عمش صديك قراني يقول صديق قلوا لي ما عمش صديق صدي أنا من الزرعات كلش كلش بيهم جمعا كلش تسبيحات وزهاد كلش ازهاد فيها نعرف عمش خاتيم هي ولا وشيه تتعلم بإذن الله هذا هو بداية الهلمة يا أخوة لأنه شيء الذي نبذله لله جل وعلا قليل جداً في جنبا الله تعالى لنا من النعيم المقيم آه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب صرف من صلاة العصر، فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما أبسك عن صلاة العصر، فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طفف قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف ثم ذهبنا الإمام مبارك رحمه الله تعالى الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالروايه نافع او بالروايه يحيى بن سعيد وهو الانصاري رحمه الله قد ما ذكر ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاه العصر فلقي الرجل لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاه العصر فذكر له الرجل العذراء فقال عمر طففتا طففتا هذا يدل على عنايه عمر رضي الله عنه بالصلاه ويدل ايضا على عنايه عمر بالرعيه ويدل ايضا على عنايه عمر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث انه استقبل الرجل الذي لم يدرك الصلاه او فاكته الصلاة كما جاء في الحديث فسأله عن سبب تأخره عن الصلاة وهذا الذي يبنى ان يكون ديزاننا دي دي دي يقول بالآباء أيها الآباء الكرام أن يقرأوا من هذه الكلمات على أنكم تسألون اولادكم هل صديقهم أم لا؟ إذا عن على ذلك فلا نُعنفوه وأن نُسَكِلُ عَيْهِ لان الفديان إخواني ينشأوه على ما يُمَسِئُهُمْ عَيْهِ أَبَابُهُمْ ولدى إخواني راموا كل نُغلى عرض النُغلى يا هذه إذا لم نعتني بها من أولها ما فلا بد أن نعتني بهذه النملة وأن نعتني بأولادنا كما قال الشاعر إن ما يشور في ديانه على ما كان عوده أبوه نشعوا أولادكم على المحافظه على الصالبات كنت يخارج الفجر قبل ما تخرج الفجر كنت من الفجر نمض الاولاد لكباطر منهم معك للمسجد والصلاة الذين لاتلف عليهم إذا كان الوقت وإذا كان حارا عليهم نوضع الصلاة على عقد البيت وكذلك الذين يفعلون أيدي بنادق راقبوا رافب صلاتهم راقبوا صلات الصلاة أولادكم راقبوا صلاه عمالكم انصحوهم لأننا ذكرنا فيما سبق عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بداية الكتاب إن اهم لكم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ ذينا ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ما الصور من خسامة معك بك أن يضيئ فهو على مالك ابدا فل يكون هذا باب التأمن تأمر عماية تأمر أولاية فأمر وتأمر من يلونهم, من يلونهم بالصلاة يحافظ عليها فعمر بيواب عنه ذكر عن هذا الرجل لما قال بأنه حبثني عذر تأمر العذر الذي ذكر هذا الرجل عمر لم يحتمع به عمر فقال له عمر طففتك قال له عمر طففتك قال يحيى هذا ذلك ويقال بكل شيء وفلاو وتفصيل. الرجل ما الذي لم يذكر في الحديث الذي لقيه عمر عم هو رجل عم من الانصار يقال من بني حديثه او يقال هو بالحديثه وهو صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عم الخطاب اقففت بفائل اختبت بفائل اين اختبت نفسك من الاذى الى انك الصلاة الصلاه مع الجماعه لأنه لا يمكنه أن يصلي جماعة الخرى في المسجد هذا معنى مع أما المسجد. قول عمر لما خرج عن جماعة لا يمكنني أن يذكى جماعة الخرى لأنه إحداث جماعة الخرى في مسجد له إمام راكب قول صحيح ما هذا جزء إلا أن يتصدق أحد من صلى مع الإمام فيصلي به إماما أما أن يحدث جماعة الخرى القول الصحيح انه لا يجوز والتصفيف في اللغه الزياده على العدل والنقصان بعض الناس البغيتهم ان التصفيف هو كيف نقص لا كيف تزيد عن الحجه عن العدل كذلك تصفيف العدل ان ياخذ في الميراث الذكر ياخذ ضعف ما تاخذه البنت او ال ال ذكر على الرحمي فقد تخفت ونالك أمر ما لجلو على ويل للمطفيين. كلنا منهم الذي على الناس يستوفون. إذا وزن مع وإذا وهم هي بسلسة نقص هذا معنى التمسيط في اللغة والزيادة على العدد أو المصان منه والمقصود من قوي باتك عحمد وراء الله ويقال بكل شيء وفاهم المقصيط أن هذه البقرة تدخل في كل شيء مذموم كل شيء مذموم يقار له قد تقفتها سواء كما ذكر عمر في بأراج الرجل الذي تاخر عن الصلاه أن أي أن تفتنسك من الأجر وهذا كله يدخل في هذا العموم وفي هذا الأمر عن عمر ما يدل على أنه رضي الله عنه لا يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحتها وأنا أرجو أن تطعوا رؤوسكم حتى تسمعوا هذا الكلام صلاة الجماعة يا إخواني اختلت فيها العلماء اختلافا كبيرا منهم من يقول بأنها سنه مؤكدة قال لهذا جله من العلماء الكبار ومنهم الإمام الذي ندرس كتابه وهو الإمام علي رحمه الله وقال بعضهم إن صلاة الجماعة واجبة على العناء يعني كل واحد واجب عليه اذا لم ياتي للمسجد فانه يلحقه اسم كبير التخلف عن صلاه الجماعه كبيره من كبائر وقد قال من ومنهم من قال بان صلاه الجماعه شرط في صحتها في هذا معنى قولهم صلاه الجماعه شرط في صحتها فقال لهذا الامام احمد في احدى وقال به ابن حسن الطغيبه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يرد قول من يقول بان صلاه الجماعه شرط في صحتها لماذا لأنه قال له فاخذتها يعني انقذت نفسك من الاجر ولم يقول له بان صلاتك لا تصح ale w tej sprawie w tym samym czasie, gdy wszyscy byli w Arabii,